كلا بل تحبون العاجل وتدرون الاخرة بها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا وقيل من فراق وظن أنه الفراق والتفت أو لا لكفأ ثم أو لا لكفأ أو لا فَثُمَّ <تصفيق> مِمَّنْ بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من التهر لم يكن شيئا من إنِ خَلَقَُل إِ سَانَ مِّ طُفَة أَم شَجِ نَغَتَليجِ فَجعَد inna hadaina sajjilain ma shakiran wa in وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزارا